أنا به ربنا سباقا وسحرا في الدنيا والآخرة في الدنيا لنزداد معرفة بمنهجنا و لن به طريقنا وضربنا وهذا لا بد منه ونحن ولله الحمد والمنى على أقوم وأفضل منهج ألا وهو منهج نبينا ومن سار عليه من سلف هذه الأمة الكبار والكرام وعلى رأسهم أصحابه الخير البرر رضي الله تعالى عنهم أجمعين والله تبارك وتعالى في هذا المقام أمرنا بأن نستبين طريقنا ومر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله ولتستبين سبيل المجرمين وما يقع الآن في كما عبر عنه الشيخ فركوس الساحد دعوية المحلية هذا في الحقيقة يجهله الكثير من إخواننا هذا ليس وليد هذه الأيام بل هذه الأمور قديمة. هي منذ سنوات ولكن لحكمة إخوانكم وحسن تصرف مشايخكم وعلى رأسهم الشيخ محمد حافظه الله جل وعلا هذه الأموة كانت تعالج وكانت تعالج مع المخالفين لنا فيما بيننا وبينهم وهم الآن سلكوا طريقا نسأل الله العافية أمين. يعني ما عاهدناه فيهم شهاد لله من قبل سلكوا طريق الكذب والتلبيس والتدليس والغش لإخوانهم جميعا ويدعي أحدهم أنهم ما نصحون وبالله النصيحة كانت يعني تصل إلى حد الاحتدام في البيان وفي النصح ويشتد أحيانا النقاش وفي غالب أحياننا الأمور لا نصل فيها إلى نتيجة يبقى المخالف على خلافه ويبقى الناصح على صبره واحتسابه وما تكلمنا بنصف كلمة ولا أخرجنا ما في الدار كما أصبحوا الآن يتبجحون سر الدار يبقى في الدار هذا في الصيف الصيف ضيعت اللبن كما يقال الآن الأمور هذه خلاص خرجت وظهرت وعلم بها القاصي والدان وحتى خروج هذه الأمور كان بسببهم ولم يكن بسببهم استضيحوا في قضية عبد المالك رمضان لما زارهم ولما زارهم أخفوا هذا عنه لا من قبل ولا من بعد من قبل زعموا أنهم لم يكونوا على علم بمجيئه وهذا مستبعد جدا ما ليش احنا نترك احتمال انه قد يكون كذلك وجاء الرجل وجلس معهم هو او وتعبان اخر مثل او اكثر منه هذا فريد عزوب وجلس وقتا طويلا والنقاش اللي دار هذا الرجل يقول ما طرحنا قضية وتراجعي وتوبتي وما لا من قريب ولا من بعيد. على ماذا كان الحديث هذا حاله كحال كحال صاحبه هذا العيد شريفي لما مؤخرا من شل عمراء قال مشيت للشيخ رابيع والشيخ ربيع لما رآني ما صافحني وأعرض بوجهه عني جزه الله خير وهذا الواجب في معاملة أمثل هؤلاء والمسكين هذا يقول هو ناس بعض الذين لا يعرفون أمثل هؤلاء قالوا هذا شيء طيب بادرت خير أنه مشى للشيخ ربيع يظن في نفسه أنه مشى للشيخ يتراجع هو مشى للشيخ ربيع لينصحه حتى الشيخ ربي يتراجع لأنه سياق كلامه يدل على ذلك قال لما فعل هذا علمت أنه لا نتيجة مع هؤلاء لا يرجعون ولا يتوبون. نفس الشيء بالنسبة لهذا الراجع جاءهم بهذا النية لأنه هو اذكر أمور اذكر أمور كثيرة لما تكلموا سكت ظهرا ونطق كفرا مران ايه تزاك الله خير المهم انه الشيء الاشياء التي التي ذكرها هي الاشياء التي كان من قبل قبل ان يستمع بهم أظهرها قال أنه هذه الجماعة ليس على منهج واحد فيهم أهل الغلو وذكر منهم الأربعة هو قال الشيخ فركوس والشيخ عبد الغاني والمتكلم والشيخ عبد المجيد هذو غلات وصفهم وقال بعضهم حاله كحال مؤمن فرعون يكتم إيمانه بمعنى هو معنا ولكن ما يقدرش يصرح بذلك وطائفة ثالثة ورزم وقال طائفة ثالثة يعني يعني خلاصة القول أنه جاء هو لأن أكيدا من أين له أن يعرف أن الغولات غير موجودين ولا واحد فيهم موجود من أين له أن يعرف لابد أن يكون خبر من صاحب الدار صح ولا لا إحنا الآن في دار بحمد وين نعرف خديجة موجودة ولا غير موجودة خديجة صغيرة أو كبيرة؟ عدتاني نقول كبيرة كبيرة يعني مش كبيرة بزر إلا إذا أخبرنا صح قبل ما ندخل إلا إذا أخبرنا إذا دخلنا ربما نسمعوا صوتها يقول باللي خديجة موجود نفس الشيء لأنه هو يعلم علم اليقين أنه وجود واحد من هؤلاء لا يمكنه أن يفعل شيء لأنه جاء لي قصد وجاء مهمة إذا وجد واحد من هؤلاء ما رحش يدير حاجة أبدا آه الشاهد وقبل هو كان يمتنع أن يجلس معنا ونحن مجتمعين يقول أنا لا الله أن يكون المجلس محاكمة وكان آخر مجلس جلسنا معه لم نكن مجتمعين لما قبل ثنوات هذه الشاهد من هذا أن المجلس كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير أو القطرة التي أفاضت الكأس ورغم ذلك احنا ما تكلمنا وأنكرنا عليهم هذا الصانية وبعد, وبعد ذلك طالبناهم بمحتوى المجلس ومجريات الحديث في المجلس ما أخرجوا لنا شيء نحن اللي معهم وبما فينا الشيخ فركوس ما أخرجوا شيء واحد فيهم نظن أنه عاتب بعد المجلس لان احنا لما كنا نجلس معهم عرفنا بعد بعد ذلك انه كانت الاجتماعات ماهوش اجتماع واحد ثلاث اجتماعات كان اجتماع قبل الاجتماع واجتماع بعد الاجتماع الاجتماع اللي قبل الاجتماع يحضر واللي بعد الاجتماع يقيموا. واش رايكم اسمع شفت الشيخ فركوس والشهيدر الله يهديه يصلح حاله. شفت الآخر. شفت هذا كيف مشكينه يرفع في صلته. شوف ده هذه. هي هذه هي الأمور. صلى الله عليه وسلم. إحنا في غفلة من أمرنا. والحمد لله رب العالمين. واحد فيهم يوم قال قال بالله على يعني الأمر الملفت للانتباه. قال الشيخ رابعي يكذب. وإيش والشيخ وإيش عبيد مافيا فيها؟ قالها في بينكم قال قالت. وإيش يعني ما كش لي نعم. ما كش لي. إحنا انكرنا عليه بطبيعة الحال. جزاكم الله خير. هذا الموقف السني الزلف. قالك انكرنا عليه. انكرنا عليه. أنا قصبا درت تغريدة لإحراجه وإحراجهم قصب لعله يعني هذه تكون مناسبة أو يخرجوا المكنون فلما درت التغريدة أول جواب على التغريدة ورد فعل على التغريدة جاء من الرمضاني يكذبوني تكذيب قال هذا كذب وهذا نظهر كذاب ما قلت <تصفح> هذا الكلام يعني مثل هذا المجلس اللهم بارك يعني لو صدر مثل هذا الأمر طاحت إخواننا قال فلان قال ما؟ أحمد. أحمد أحمد قال مثلا الشيخ الشيخ فركوس مواقفه تعبانة مثلا, مثلاً. واحد من إخوانه أحب يدير يفعل مثل ما فعلت أنا يقول في مجلس الأخ أحمد قال الشيخ فركوس تعبان كثير من الناس يخلطوا في المسائل هذه تعال قضية المجالس بالأمانة وكذا يعني أسرار ما تخرجهاش كاي هذه الأسرار ولا هذه المجالس بالأمانة هي المجالس اللي الكلام فيها من خصوصيات أصحاب المجلس فرق بين الإنسان أن يتكلم في دين الله وأن يتكلم في زيد أو حمر أو فعل كذا أو فعل كذا أو فم أنا مثلا إن حابة نخطب مثلا بنت محمدي الواحد من الأولى المدر أنا هذه بيني وبينه أمر خاص بمعيزة مثلا سمعنا يروح يخرج هذا الأمر هذا نقول المجلس بالآمن يا أخي واش دخلك في هذا الأمر أنا بيني وبين الراجل أما تكلم في ديني لا خلاص الإنسان نقوله إحنا هذا كلام سمعناه من المشايخينا أن الإنسان إذا أخرج الكلام من فيه والكلام لدين في الله تبارك وتعالى هذا الكلام ما أصبح ملكا له وهو شملكه الآن خلاص سواء تكلم به وكتبه كل إنسان له الحق أن يرد عليك له الحق أن ينتقدك له الحق أن يكذبك له الحق أن يثني على كلامك كل إنسان وبعدين نعرف حق باطل وين المحق وين المبطل لكن إذا كان في هذا الأمر في أمر ديني لا خلاص ما تقول ليش هذا رهى من الخصوصيات واش دخل الخصوصيات في هذا الأمر فكان المنتظر وهذا أضعف الإيمان أن واحد من المشايخ من إخواننا اللي معانا معانا في اجتماعاتنا ودقاءاتنا وكنا نظم معانا في منهجنا يقول كلمة حق يشهد بالحق والشهادة هنا واجبة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه حاسم قلبه وأنا وأشهد أنا كذبت ووصفت بهذا الوصف الشانية كذب وتبجح بها ونشرها وأعلنها بعد سنة ونصف بعد سنة ونصف لما هذا رجل تكلم وكان نزاما عليهم أنهم يدافعوا على أنفسهم أكتب الشيخ عز الدين هذاك البيان البيان اللي يعني يرد فيه على, على الرمضاني ومثل ما قلت سابقا تكلم كلام ولا نشر كلام من حقنا أن أن نقيم كلامهم أنا في التعليق قلت جزا الله خيرا الشيخ عز الدين ولكن هذا هذا في غير وقته ما هوش في أوانه لأنه في هذه المدة, المدة خذل من خذل وكذبة من كذبة تصور هذاك مات ولا أنا مت الموت على هذا ولا الشيخ عز الدين مات الموت على هذا الفرية هذه كان بإمكانك دفعها والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ووقت الحاجة في هذا الظرف وش الذي كان يمنع وش الذي كان يمنع الأمر الأساسي اللي كان يمنع باش يبينوا أنه هذا الرجل احنا مخالفينه وقالوها في مجالس اخرى احنا مخالفينه هذا الرجل هذا المتهور المفسد لزعمهم احنا نخالفه رغم اننا اسمعنا الكلام بس احنا ما ننشروه وما, وما نقولوش حفاظا على فضيلة الشيخ الرمضاني حتى لا يصل هذا وبعد ناقشوا في قضية الكذب وإذا لاحته ولا ما أدري إذا كان هذا لاحته ولا لا شيخ عبيد لم يذكر تماما والشيخ عبيد تكلم في لماذا لم يذكر الشيخ عبيد؟ هذا البيان اللي قالوا الشيخ عبيد أعجبه وكذا ما تنبهش الشيخ عبيد حافظ الله تعالى فالشاهد من هذا كله أنه هذه الخلافات في مثل هذه المسألة وفي غيرها من المسائل ما هيش وليدة هذه الأيام هذه الأيام ظهرت فقط وكان لها أسباب في ظهورها هذه القضية ثم في آخر مجلس إساءة الأدب من بعضهم على الشيخ وخرج الشيخ من المجلس مغضبا وعرفنا حينها أنا أقول الشيخ عبد المجيد الشيخ ميزيشقع يرجع حينها أعرفنا أنه الشيخ دار لهم استقالة هديك ولا ما أدري وبعدها بدأ القيل والقال والحيص والبيس من الغد راحوا الشيخ عز الدين وعبد الخالق ماضي تاعكم راحوا للشيخ الكوش قالوا له الشيخ دخلته أستقد ولكن دركاء يتسلط علينا مرشد داعش مرشد دا لا يجيك قالوا له راح راح يتسلط علينا عبد المجيد والازهار وماناش عارفين كيف يش نديره معاهم هذا الشيخي حدثنا قال لهم دوغ هو لا دوغ قالوا لا ما عرفتوش وش نديره معاهم غافل ومغفل مثلهم، لأنه ما بلغ ما بلغته طعونهم فيه، وما بلغه كلام عبد الخالق فيه في كل مكان إلا والآن يتبجح ويتكلم يقول أنا عمر ما طعنت في الشيخ، عمرة حدتوني البارح طلبة في وهران بعد طلبة اللي درسوا عنده. قالوا لنا قلنا له الشيخ لو كانت تحالوا كيف تسعى في إصلاح الأمر وكذا وتروحوا للشيخ واللي أخطأ يتوب وكذا قالوا من أين نتوب وقالوا لهم ما أخطأنا من أي شيء نتوب ما أخطأنا قالوا من قلوب اللي أنا في الشيخ عمري ما طعنت في الشيخ شهادات موجودة بلهم بعد زاد ولا يقول عمري ما طعنت في حتى شيخ والناس كلهم سمعوا هذا عنه بال بالأسانيد المختلفة الله العفو العافية آمين فاحنا هذه قريب مو طولت فيها شوية ليه عجبتك ااا لبيك سخرجك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الشاهد من هذا الشاهد من هذا أنه احنا هذا الكلام غيرنا إذا نقله يعني من أمثالكم ولا من إخوانكم لابد يكون لي سبب ومصلحة شرعية ما يكونش نشره وتناقله باش نتفكه به في مجالس هذا لا ننصح به لا ننصح إذا كان راح ناس نحذروهم من هذا المناهج, المناهج المنحرفة من هذا المنهج اللي كما وصفه الشيخ فركوز وصفا دقيقا صحيحا نوافق عليه مئة بالمئة أنهم حاولوا يسوقون تدريجيا إلى هذا المنهج اللي نعتقد أنه منهج التمييع والتدريج هذا كيف يعني حبة حبة على هذيك الطريقة أخلعوا بالموت يرضى بالحمة تعرفوا هذا نقولها واحد كنت حد تمشي معها حبا حبا أعرف كيفش جيب له حاجة خطيرة بزاف بعد يتقبل لي تحتها آه يفوتها لك هما أرادوا يمشيوا بهذه الطريقة مع إخوانهم والله المستعان هذه الدعوة الناس يغفلوا أن هذه الدعوة دعوة ربانية دعوة ربانية الذي يحفظها والذي يقويها والذي ينشرها حقيقة هو الله تبارك وتعالى إحنا يعني من من فضله علينا أن استخدمنا فيها من فضله علينا كل واحد بحسده استخدمنا فينا من استخدمه الله جل وعلا بعلمه فينا من استخدمه الله جل وعلا بجهده فينا من استخدمه الله جل وعلا بنصرته نصرته لإخوانه، هذه رأي خدمة للدعوة. يقف مع الحق وأهله، ولا يداهم، ولا ينظر للعوائق ولالمصالح ولالحسابات الناس الآن تقول لي تشوف حساباتهم، تشوف حساباتهم. مصطفى قال يا قالوا لي قبل أيام راح الواحد من من أصحاب قال له يا محيين غير شوف شو ما تضرب لي قطعة أرض. قال له سقطوني على بالي دوك ما لقيت حتى واحد يدور ليا يخدم على يخدم على شغله اه رام سقطوني مسقطوني قبل ما يسقطوه كانت كانت تيكي يوصل دوك تيكي ولي ما يجيش اه قال له شوف كيفاش شوف الله المصداع هادو واللي عبر عنه الشيخ كذلك في في نصيحته تعبيرا دقيقا صحيحا مئة في المئة أنهم يتاجرون بالدعوة تاجر بالدعوة تاجر بها وحدك تاجر بها واتدر أسماءنا معك هذا احنا لا نرضى ولا نقبله احنا نعرف الدعاة ناس شرفة الدعاة ينزعون من أنفسهم ومن دمائهم لدعوتهم, لدعوتهم. لهذه الدعوة المبارك من رحش أنا بالدعوة التاعي نقولها مانيش لاحق يقولوا للأثر هي مانيش لاحق مانيش لاحق ومن بعد كل واحد يرمي عليه شوية من هذا الفتات صلى الله العفو العافية أمين. فالشاهد الشاهد أنه إذا كان مثل هذه الأمور التي تنشر وتنشر من مصادر موثوقة نحن القيل والقام نجتنبه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع بكل ما سمع وجاء في أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع نحن نتثبت في الأخبار وفي نستشهد عليها ونستوثقها خاصة في مثل هذه الأمور أهل السنة لا يظلمون حتى مع من يخالفهم تمع أعدائهم ولا يجرمنكم شناء قوم أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فهذا هو الأصل فإذا كان لأجل هذا الغاية والمقصد لأن الناس يكونوا طرفين يكون طرف يقولك يا أخو يا ما بخمش هذه الأمور والذي يحمله على هذا هو العاطفة ربما يميل واحد من المشايخ وربما عنده ثيقة زائدة في واحد من المشايخ وهذا اللي, اللي رغم يخالفونا يتهموننا به يقولوا على أبنائنا وشبابنا يقدسوا في الشيخ فاركوس يتهمون شبابنا السلفي بتقديس عالمهم وهو وهوهما غاضهم في قلوبهم أنه هذا الشيخ قدما ضربوا سنم سنواتهما غمز ولمز ومحاولة النيل منه والحط من قدره ومنزلة يقولهم هذا عبد الخالق الشيخ عابدين أعلم واحد في الجزائر أعلم حتى الشيخ الرخص هذه قالها في مغنية والإخوة شهود على كلام ونصحوه في هذا وراسلوه هذا اللي يقول ما نصحونيش يقول ما يقول ما نصحوه وراسلوه ووعدهم بمجلس وما وفى بوعده وما وفى بوعده صل العفو العابدين. آمين. فهذا الأمر إذا كان يكون بهذا الطريقة النبوية السلفية، لا نحدث بكل ما نسمع، نحدث بما هو موثق صدر عن مشايخنا، صدر عن كبارنا، والقصد منه هو التحذير من المخالف، لأن التحذير من المخالفين دي. ندين الله به، وإحنا من من من صدق وعظمت هذا المنهج أننا لا نحابي فيه أحد، لا نحابي فيه. أنا تكون معنا مع مع أبنائك مع الطلبة تاعك يقولك الشيخ قلت كذا كذا، والله وأعلم عندهم أدب يعني الطلبة توان. والله أعلم هذا خطأ ولا الله أعلم هذا غير ثابت والله أعلم هذا الحديث لم يصح ما يحابيكش لأنه دين انتا إذا كنت مثله في هذا الأمام ورجع للحق وتقبل النصح تفرح لهذا تشكره على هذا تقوله جزاك الله خير الجزاء جزاك الله خير الجزاء من ناصح كريم وتقبل والأمور هكذا تساعد هكذا تزال إذا هذا الأمر انقطع فينا ضاعت أمنا ضاع منهجنا وضاعت دعوتنا وضاع كل شيء سالله العفو العافو إذا هذا الأمر بقي فينا الحمد لله الخير باقي في هذه الأمة الله عزيز أننا بسرسل ماذا قال لا تزال طائفة طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ما قال ظاهرين على مشايخهم ولا على أسمائهم ولا على جماعات على الحق فقط ولهذا إذا استمعنا نستمع على الحق وإذا ولينا نوالي بالحق وإذا عادينا نعادل لأجل هذا هذا هو يعني جواب على هذا السؤال الإنسان يشتهد في هذا في هذا الأمر إحقاقا للحق ودفعا للباطل وهذا واجب علينا والله تبارك وتعالى امر ب باستبانه لسبيلنا وسبيل غيرنا ولتستبيل سبيلا ولتستبي نسبي للمجرمين والله اعلم امين شكرا لك السلام كن يوم ديله، القش من ديله، من ديله. سميته سميته فكت على راح. ده شيا الله. إيه تاي شدة. سفران. ها؟ سفران. أيه هذي تقولون سفران إحنا نقولها طاوية. طاوية. إيه. ده شيا الله. أعطيني شوية أموال سنحاول. لا لا. شيا الله. ها لا ها لا بس ها بس ها بس الله ان شاء الله يبارك لك في أم خديجه امين عائشه وكثير اه يا. انا قلت ام خديجه ما قلتش ويبارك لك الخديجه وعائشه امين ادخل فينا احنا كان كثير ما فينا خلص ماي اللي كان تاعنا الشيخ كان يرضفينا كلام وكان ينسبه الشيخ العثميين هو هو إننا اجتمعوا ولو في الظاهر يعني هذا مقولة الشيخ ناس هذا اجتمعوا ولو في الظاهر ما هوش بمفهومه هو هو الشيخ عثي... العثميين قصد من هذا أنه أن أنكم لا ينبغي أن تظهروا الخلاف الذي بينكم إن وجد حاولوا دفعه ما استطعته لكن هذا ما هوش ما هوش إلى أبد الآبدين هذا لا وقته والسبب وش هو والسبب حتى نش لا نشمد فينا الآداء ولعلنا لعل المخطئ فينا والمخالف فينا يعود ويرجع لكن إذا مثلا من الأمور التي تذكر في هذا الباب أنه بعض المخالفين حتى من بعض المبتدعي نقول لبعض إخواننا اللي عندهم قدرة وأولئك ليسوا من الرؤوس حاولوا تنصحوهم حاولوا تنصحوهم بينو لهم دعوة الحق بينو لهم منهج الحق ولكن ما هو معنى هذا أنه إذا قلنا بمناصحته هذه المنصحة تصبح مصاحبة هذا لا يصلح تنصحو مرة مرتين ثلاث مرات ولكن إذا ظهر لك استكباره وبان لك إعراضه و لي واجب عليك تركوه واضح إيه هذا من تلبس قالوها قدر قالوها نحنا قالها أحدهم قال لي يا أخي على الأقل نعمل بش الشيخ العوسلمي قوة له عملنا بها النصيحة الشيخ هذه عندها أ أكثر من 15 سنة إيه <تصفيق> نحن نواجه بالنسبة للدروس في يا أخنا لأنه قد لبهني أحد إخوه في جلسة كذلك منذ أن أتخذ نظر في سخصة بنساء أيوة. وقد سويل شيخنا على منهج في دراسة الفئة وقد لبه على كذلك يحفت على هو يدعو الآن للفقه المذهب شيخنا وحفت على شكاب العجارة بالنسبة للنصف بتام العجالة وقال صاحبه نحى ملح الدريب ولم ينبه شيخنا على احنا... على الحرافة هذا مسجل هذا مسجل وجد عندكم يعني ايه <سؤال> حسنت هو لا ختيئي لأنه ينفي هذا هذا هو أصبح ينفي هذا مسجل عن دروس شيخنا بالنسبة لدروسي هي ودروس لا الدروس العادي عادي أما الدروس اللي فيها مثل هذا هذه المخالفات والخزعبلات الأولى حقها، و... هاكم سمعتوا نصحت الطلبة الجدد المقبولين في الجامعة الإسلامية فيكم مثلاً في ومنهج منحرف روح للشماخات أو فيك بك توعليش وفوك اللي يسمىهم صاحب فريد رابو شماخ البراهش اسمه الشباب البراهش البرحش حامجو البراهش براحش يسأله على الأمور المنهجية خدمة آه. صلى الله لها شيخ من بعض العوام هنا في العام الشيخ ابن خالح حكم أنه كان يجعل نفسك هنا وصلتهم للأخبار عن طريق التواصل اجتماعي اه. شغيل يجيس هو لا يعجل لشه نخشم يعرفش مجمع تبعيشون جيوب شك انت ها؟ بوش كاين بوش غصاري بوش غصاري وقلوا وقلوا الكبير تاع البلاد هو شغل وقلوا الخارق انتم باع صاركم كمه هادا كله اللي كان كافيف هو الله عز وجل أعب إليه بصره في وقت ما <تصفيق> <تصفيق> ففي هذه الفترة شاف الفار تعرفوا الحكاية هذه <تصفيق> أهو أحمد هذا يعرف الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شاف الفار وعود ذهب بصره مرة ثانية وش يقوله له يقولهم قد الفار الفيل قد الفار هذا قد... <تصفيق> شيخ اي حاجة يمتلها هذا هو هذا مسكين هذا كذلك وانتما نبهوا يقولوا بلده وفيها مشايع وعندنا واحد كبير الله يبارك والعلماء الكبار يقولوا بلده كبير هذا هو اللي نرجعوا ليه الله يقول على هذا الإنسان هذا الذي عنده عنده مخالفات وعنده شطحات أصلحه الله وهذه مخالفات وهذه يعني أصبحنا نسمع يعني نرى العجب كان قبل كان قبل يعني من أبغض الناس إليهم الشيخ عبد الله البخار تفضل خير. تروح ولا توليه ولا ما توليه أه أه روح تفضل فهمت لما راحوا ما كانش الشيخ ربيع ما قدروا شيء يدخلوا عليه وشيخ محمد ما لم يرضان يستقبي له هل قالوا شيخ البخاري دخلوا على شيخ البخاري وتصنعوا له وكلام الله المستعد فواجب عليك أنت تبين وتنصح بطريقة والسلام يعني الأمر باش هذا العام يعرف بلي الأمر ما هو منك ولا من إخوانك تعبني صاف ولا تعتيموش انت هذا الأمر ممن يعرفه ويقول له أفضل مني ومنك سيخ الله أخي؟ تمام الله يبارك هذا هو بابا ديال نعم الله ابا ابني ما كاش اه انت باكو تقول غير بابا دينا لا لا اورا هذا اخ بلال ها لطيف هذا عبد العزيز يقولك هوك هذا لقب هذا اه الله يبارك ايوا سي عبد عبد العزيز الشيخ باطل فكون كان حياني في ليدات امر الله هذا اللي قال لك الشيخ المجيد اه هذيك الاربع كان يعني كان بعض الإخوة كان يعني كان في بدء الأمر صار جاتهم أمر المفاجأة من على بره لأنه <تصفيق> كان بين <كام> مصحات كبير <تصفيق> وكله كان يعني هو كان شيخ النجيب وكان يتكلم لكن هو كان بعض الإخوة توقف قال شيخ نشيخ كبار تقولي ما زملك على يعني ما الحال يعني كان في بداية الأمر. هل يعني دواجي بها العطاقة بالإخوان لأنه يجب زموك ويقول أن يجب الزموك يجب أن يجب أن يجب أن الشخص لن يجب أن يسكت أكثر بالكلام الشيخ لا هذا خطأ إلزام الناس ب... بما لم يلزموا به شرعا هو الإنسان لا يجب يسكت في مقام البيان مثلا الأخ شي اسمه لقمان لقمان لقمان مشا ل لحكمتة أو يسأل في مثل هذا التصرف يسأله العامي إذا سأله العامي هذا مقام بيان لا يحسن به إلا من نقول لا يجوز له أن يسكت في هذا المقام يبين يبين إحنا دلينا فيما أعتقد إلى طريقة حكيمة في جواب هذا العامل لأنه العامل لا يوجد مستوى دخله في تفاصيل هذه الأمور قاضية الكبير ما الكبير وإن كان عامل الناس ترباه على أنه يكبرون الكابير ترباه على القاعدة النبوية البركة في أكابركم فيتقبل منك لا شك ولا ريب ففي هذا المقام تبين لكن أن يلزموا إخوانهم أنه لازم تمشي وتتكلم هذا خطأ يعني أما إذا قصدت أنت أردوك لكلام يعني أحسن. الشيخ عبد المجيد قال ما زال ما تكلموش الكيف هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ من وجهين يعني الوجه الأول أنه نحن نعتقده الشيخ عبد المجيد بالنسبة له هؤلاء هؤمور كلها نسبية يعتبر كبير الأمر الثاني أنه, أنه قاعدة من القواعد نسير عليها وهذا هو الأصل السير على القواعد هو الذي يعصمنا من مثل هذه الفتن والمخالفات فالقاعدة أنه خبر الثقة يقبل ويؤخذ به مدام أنه هذا ثقة بالنسبة لنا نحن نجيب نسمع له في أمور الدين و يحاضر بين أيدينا ويتكلم في ديني لا إذا كما هو الشيخ وش فإذا بدلسنا فهمت يا أخي فهذا الذي ينبغي الله إذا كان فهمت سؤاله سؤال الحبيد تديره و يقول له بي هذا هذا ولا لا سؤال شيء هذا هو إنه ما ين لكل سبل مصلحة ماشي يمشي قاي يم... لا لا لا معروف هذا لأن شكله بعض الأخوارج حده وذا لا تنشر هذا الأمر مثل لا تنشر التوحيد يعني كل مجالسك وتقول لا لا لا خطأ مم. هذا خطأ في ملأ ساقين مثل التوحيد لا التوحيد مم. لا يسبقه ولا يضاهيه شيء هذا على أصل دعوتين أسمح مم. لي, لي.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 حتى الشيخ يعرف يديل لا شيخ سلم لا اهلا والله بوبكر ما ليعبي لي ما حمش يديل بخلي علينا ولا ديب بقول لها شبك على سنة ما يجيل الله جزا الله كير الله وحب شين دقيق قبل ها شين شكيت نصيحه باش امري اخوتي تاكلو كل شيء ما تفركتوش وشي نجمعو يعني نجمعوا فيهم بدات تفركت فيهم يعني تفركتوا باجسادهم <تصفيق> ها جزاك الله هذه الخير في المجلس هذا هو ماشي نبعد في المجلس اه درونا كما كيما عابدين قعدنا معاها ساعتين احنا قاعدين ونتكلموا يا شيخنا ويا شيخنا في المجلس هذا وفي النهاية لما ناظر راح جمعته قال ما قنعوناش سبحان <تصفيق> الله ما قنعناش قنعنا نتايا انا ما قنعنايش وكما وكيما سمعنا تاع الفرضه العلماء جاوا اخوه متخاصمين فيما بينهم بعدي ولى واحد بعض المنحرفين المهم أنا كاع تكلمت تكلم ساعة وانا تكلم ولا شحال الاخر لا لا هذا ما قداش نحكي أنا انت جري زيد فاب محبني انا تكلمت أتكلم تكلم مع قال لي لا شيخ على كل حال بصح ما الله. قلت له جزاك الله خلال الصراحة بتاع. قلت له الصراحة عجبتني قلت له ب... لازم تعرف حاجة باللي احنا كينا تكلموا ما هوش لزاما علينا لا نقنعوا احنا نتكلموا باش نبينوا انا نبين لك الحق الهداية بيد الله كاي اللي يسمع الحق وانت تشوف وراه يسمع ولكن هو لا لا لا لا لا لا لا المنفذ بتاع الكلام مغلق ما يوصلش قلبه النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى وأقدر وأعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كلم ناس مشركين وبقاوا على شركهم العيب ماشي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم العيب هذا القلب هذا المسودي لما تقبلش الحق قلت له أنا أمبيلك حسبي أني بينتك أما الإقناع هذا بيد الله عز وجل هو الذي يهدي الله. قلوا بس احبت له كين حاجة كينها ما قنعتكش ومصبح انا نتكلم قنعني انتابي ما عندك تفضل قلت له اتكلم وقنعني حاول قنعني ما كانش انتظر على كل حال اسكت ما عرفش باش تبلاق اسكت وش يقول لا بد هل لا بد انا ما قنعتكش حاول تقنعني بالحجج والاديلة هاك هذاك هذا كشيخ الاسلام بتاعهم كنا لو كانت تكلم قلعنا بل اكنا رحوا مباشرة من عنده الجمعية العلماء من فهموا يا شيخ هاته هاته جمعية رأي فيها فيها الأشعاري وفيها التكفيري وفيها العزبي وفيها وفيها الندبكل وعنا أنسى فيها العجائز يا لا يعقل واحد مثلك يقعد مع هذا الناس يقعد مع هذا الناس تركت بدأ السلفيهم والسلفي لابد يكون متميز متميز في كل شيء سلفي ما خالص كل الناس يخالط من كان على الجدة سلفيا مثله يجتمع مع السلفي إحنا رانا نمشي يقده رانا نتبعه من علماءنا القاعدة تاعنا اللي نمشي عليها في الدعوة إلى الله جل وعلا هي قاعدة ثقف ثم كتل يعني خلي الناس علمهم بيين لهم الحق وبعد هذاك الحق يجتمعوا عليه ما شئت جمع برك وبعد تقول إن شاء الله ذوك نتقفوهم قاعدة كتل ثم ثقف هذه قاعدة الإخوان اللي يقول شيخهم فيها نستمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه قاعدة باطلة قاعدة شيطانية هذه كما قال الشيخ الفوزن لا يصلح هذا من البداية. المنطلق يكون سليم والنهائي تكون سليمة كذلك. لكن الناس لا يبقاهم. أم بعد ذلك على للأمة هذا صاحبنا هذا قال هم أنا يا هني استأقلت من جمعية العولمة يعني من باب تطهير لي خاطر إخواني وجمعياتنا يكذب علينا. هم بعد بعد عاملين يسمعوا بها ها في المكتب الوطني راه مع الكبار مع القيادة <تصفيق> آه آه راهم مع القيادة آه يجتمع مع النساء ذرك عندهم لقشر علمات في المجلس الوطني آه مجالس اجتماعات مختلطة سلام العفو العفو نعم خو فهذا هو مثل ما قال أخونا بيلال جزا الله خير يعني ها فيصل انا سمعت بيلال ها تركب شبها بيلال لا لا شبه على بالو هذيك صح غير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 وا كنتم عند الغدي جيل عند ال القاعة الشيخ تعالوا بلال ماشي ترمقون قولي بصح في بصحف القاعة وتمتحس تبعني ما حلال حلال لأبدينا كل أشياء المجلس دخلوا بأحلى الصلاة مصوا وكلامك جميل الكلام دشنا غيبا الله خير رح. يعني الإنسان الآن يهتم بمعالي الأمور ما هوش بسافاسيفه إحنا بتوحنا هذا ينشر وهذا ما ينشر المهم اخذينا الخطوط العريضة اللي ينبغي أن نسير عليها في هذه القضية ولا بد لنا نجتمع على الحق في هذه القضية ونحن ما عندنا حسابات مع أي, أي طرف من الأطراف ونحن هؤلاء وإن, وإن وقع منهم ما وقع وصدر منهم ما صدر فإن رجعوا وتراجعوا واللي راه يداعي وينشر أنهم رام يطلبون للجلوس ورافضنا لهم ذلك هذا كذاب كذاب أشهد لأنه احنا أنا في أول يوم طلبوا مني مجلس قلت لهم على العين والرأس قلت لهم عندي شرط واحد فقط أنه هذك اللي راكم كم دائرينه مدير التوزيح في دار الفاضيلة هذك اللي راه في عقري دارنا ويتجرأ علينا يدير تغريدة ويقول الشيخ عبد المالك رمضاني شيخي وحبيبي قلت لهم هذاك أنا ما ما ما بيا الريحة دعوهم ما نشمهاش كنت خلطها الفاضي نحن أنا خاتش المنهج تعرف الأخذر ريحة هذا قلت لهم هذا هو شرطي قلت لهم شرط بسيط هذا هذا رخ الدام عامل برك عنده ولاء ليه لمشي عدونا احنا لعادو مشايخنا وعلماءنا وإمتنا والراهي الغيرة قلت لهم على المنهج قلت لهم بلا من اشتارته يكون هذا منكم انتو ما مباشرة لأنك انت المدير وانت لأخر آه. ما جاوبونيش ما جاوبونيش طيلت هذه المدة كلها وهذاك الخالق وين يروح يتبجح أننا طالبناه المجلس والأرى ننتظره فيه يا إباد الله لا تكذبوا على إباد الله قولوا أنه هذا أخونا معليش قولوا ظلم قولوا دارنا شرط تعجيزي قولوا وعر الحالة صعبها قولوا قال بل هذا كبو على بول بواب. لازم يخرج من ضار فاضلة باش نجلس مع إخواني وانتهى وخلي هي تحكم ها ودرك هو اللي دار هذيك هذه قاناة عبد الملك رمضان هو اللي دار هذيك اللي فضحتهم من آخيرة هذه صلى العفو العافية حنا قاعدين دوك الدراري حنا كييديروا الاحياء المشرف هو المشرف هو هو يقول هو اللي انشا الشيخ هذوك هما مع اعضاء معاه شيخ اعضاء اه حنا صار الكذب على الاحياء هو حي رزق هذا هو آه. كيما قال الشيخ انا جيت راه الكاذب على رجليه الشيخ عمر كلام هذا انا تكلمت مع الشيخ عبد الخالق اه تكلم معايا وقلت له بالله هذاك هذاك مت... اللي ما ذكر الملك رمضاني اللي تطلعه؟ اه رمضاني رمضان يبتوي داعم رمضان يبتوي هلكم. علاش الله يهديك خطرني اللي في البيت كنت معاه من سمعوه هما سمعوه ما يطلع عز الدين يقول له هذا كيف أشرحكم هذا بلكم به باللي رمضاني وكيف أش سمعوه ولا ما يشهد عليه وجال عندكم راح الإخوة عوم البواقي. قالهم هذا فمسكين خاطئ، إنسان ضوالي عنده دراري، إيش دخل زوالي إحنا؟ زوالي عندك تبراه الله يبارك، أو عندك دراه، تصدق عليه الزوالي هذا، أو خوب، أبدأ يليك جماعة ال ال ال جماعة مغنيات شهرية كل شهر تخلص شهرية تاع الدعوة، بلا شهرية تاع الجامع أو بلا أو الاخرى الأمور يقول اللي كنا يقولها لك العام الهدايا هذه، آه، فضل أخي <تصفيق> أنا الشغلية سألت على مش حبيب هاي وشبه؟ أني حضور مجلسي عن زوره وريد لا تعادي شب حبيب ما عندنا أنا جاوبت في فيدي موشن نعم شب العام جاوبت واخت كي خرشت تمشي قالوا لها إيه رأى ما محش محش أنا من الشيخ من تبشر الشخص بالمسائل العقديه ما قلعتوش برك برك المسائل العقديه يعني عاديه اه من هذا الشيخنا لما نقل عليكم بلي الشيخ عبد الحكيم لا يخدع عليه في امور من هذه ناري ناري ناري طلع عليه وقال ليه ناخذنا بعد هذا ثم بعد ذلك لما راجع لما رجع نكرم الشيخ قبل الشيخ كنا حضرين معاك وماذا كان مجدًا قال أنا لا أخذ عن الشيخ أمام لماذا؟ لأن الشيخ قصله من, من أمور تعد التنزيل في البعروف هاي كان مجدًا شكل يقصر الشيخ قبل الحكيم قال أنا لا أخذ عليه أمام يعني إيه لنفسه يعني <تصفيق> الله على كل يعني وإن كنا إحنا متوافقين يعني. الشيخ و مع خونا عبد الحكيم ما د يعني هو حتى هو تكون عنده مواقف واضحة صريحه قوية اه ما يكتفيش بالمواقف هذه تاع كان معاه جاي من المديه قال له كذا قال له لازم تكون مواقف يروح يزور شيخ القوس يروح يزور إخوانه هذا احنا نطالبه به احنا قصدنا البارح نجلسوا معاه وطي قالت انا تاخرت و انا دخلت انا نزلت عند اهلي وحنا عندنا شي وين عندنا في خلاص قعد جو معانا الناس خوان بقى لنا نصيح حنا لقاء بعد العصر و حتى يقولوا لنا بلي الشيخ غادي عندنا قالنا معليش يجي عندكم حق مره ثانيه خاص بس ما نديروش حلقه كامل في واحد يعني بس ما نديروش صح كنا نحضروا له حلقة تتاعوا والسلام لا وكالعتماد الفكره اللي يجي في الليل الله الله يحفظكم الشيخ هو بالامر الله الشيخ شيخ اه شيخ ابو اسلام تاع الجمعيه واه واصتقلوا جميع يعني لي لخالي قال يمكن الموضوع يمكن يقنيس له يتجمع يعني الكلام قال الشيخ يعني بغتنا في ذاك في, في الجيفه قال لي انا ما نرجعش الامر الهيه ما نرجع حتى في هذا رايه هو قالك ما رايه هذا لا لا بصح نتا نبهوا قل قل مثل هذه الامور ما تصرحش بها ما دام أمر خاص بك خليه لنفسك لأنه قد يفهم منك انتقاص للشيخ قل هذه ما تتزش ديرها انت في نفسك راه عادي يعني واحد بلاك في في في في, في, في الحديث يقول لك انا نرجع الفلان او لا من فلان يعني كي ما, ليش ما. لو استقال الشيخ بشيطان قل له بارك ما تزيدش هذه الأمور تعلنها باش ما تدرش قل له هكذا تفتحت كيلو قال على إخوانك من غير داعي انت في نفسك خليها في نفسك وخلاص وانت حتى الشيخ الشيخ الشيخ عبد الحاكم يشكرك وكاعة لها لا شكره همنيتني أنا لو كنت تقول لي أنت أترك في المسائل المنهجي في المسائل كلها نرجع للشيخ فركوس نقول له نقول لك لو ما تهنونين الريح الله الله يحفظكم امين الله يخليك يا عبد الله كليم الله جزاك الله اه شاء الله هذا خلصتوا كلامكم اخو صدر باش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 صح كان ماذا رسالة ما يخواتع كان ماذا رسالة ما يخواتع مشنت قال لك وقتنا إن شاء الله و... إيه هذا عد واحد إن شاء الله قلتنا ما الله قلت لكم قلت لنا ما قلت الناس ما تشرح أي خلاص أنا شيخ مركض إحنا عدنا في المسلمين عنده شروطه جزاك الله خير شيخ غادي يطلع إن شاء الله إيه ما إحنا ما عدناش من يعني إحنا نحن يعني غادي تقع إن كلي ما شاء الله ذكر ربنا وهذا أنا يعني فاهم فاهم جزاكم الله وعلى هن دبت هذا المجلس لأنه هذا عام الله يحفظكم ببرك فيكم صلى الله عز وجل أن يجمع كلمتنا على الحق آمين آمين وأن يؤلف بين هذه القلوب وأن نجتمع ونلتزم غرز علمائنا وكبارنا وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وأهم شيء في هذا الباب هو مثل ما قلت في بداية كلمتي التناصح الذي ينبغي أن يكون ويبقى بين الإخوان تناصح يا إخوان هو العاصم من الفتن والشرور كلها فيما بينكم إذا ما وصلت النتيجة فيما بينكم ترفعها لمن هم أكبر منكم وأولى منكم وأوعدكم أخونا الشيخ عبد الحكيم في وهران قريب منكم وعندكم إخواننا من طلبة العلم في مغنية صلى الله أن يوفقنا وإياهم جميعا لما يحبه ويرضاه وبرك الله فيكم جميعا سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إلى الآن استغفرك وأتوب إليك وإياكم وارك لك